ألم ترى كيف فعَدَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ الْكَيْدَهُمْ فِي تَظْلِيلٍ وَأُوْسِلَ عَلَيْهِمْ طَيِّرٌ أَبَابِيلٌ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِن سِجْيلٍ فجعلهم مَأْكُولٍ